سنحمل روحنا في كل وقت إن الدعوات تحسب دائما في حسابها أن الجيل الأولى الذين يبلغون هؤلاء يكبرون عليهم اربعا في عداد الشهداء ان الجيل الاول كله انما يذهب وقودا للتبليغ وزادا لعيصال الكلمات التي لا تحيا إلا بالقلوب وبالدماء سنلقى إخوة في السابقين كلما هاجت بنا الذكرى ذكريات غالية تعصف رياحها بفؤاد المحبين ومواقف عظيمة تحفر أيامها في قلوب الذاكرين ربما سكبت دمعة أو أرسلت زفرة أو بعثت حروفا تشق صدر الفضاء والله ما لمحت عيني منازلكم إلا توقد جمر الشوق في خلدي ولا تذكرت مغناكم وأرضكم إلا كأن فؤادي طار من جسدي كلما هاجت بنذك رأوا عن وحنينا خندقا عشنا به طروا سنينا وسنينا ذكريات كلما مرت تبكينا العيون مع شوقا وحبا ما بقينا وتدر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا صندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا مدنوت ميمما شطرك نحوي مستبينا صندقي والله يعلم كم تشوقت حنينا مدنا وتمم من شطرك نحويا مستبينا فتذكرت الهدى والعز والحق المبين وتذكرت شابا طامحا حرا امينا وتذكرت شبابا طامحا حرا أمينا عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا ولهودا في الفراق بأن لا نستكينا عهدنا عند اللقاء بأن ننصر دينا وعهودا في الفراق بأن لا نستكينا هكذا الدنيا لقاء وفراق يعترينا, يعترينا حسبنا أننا على الحق وللحق دعينا حسبنا أننا على الحق وللحق إخواننا إخوتي, إخوتي إنا على العهد إخوتي وإنا ما نسينا, ما, نسينا ما نسينا إخوتي دوما فهي يا فذكرون إنا على العهد وإنا ما نسينا ما نسينا إخوتي دوما فهيا يا اذكرونا عندما تحيى الليالي خاشعين واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا واذكرونا عندما يعلو النداء وذكرونا كلما كل هاجت بنا الذكرى ليكون في, في هذه كينا فارب الخندق اوفاها واكثرها منينا في جوانبه الهدى يعلو و ذكرينا نكراو له عن وحنينا خندقا عشنا